للقوم انها حرب صليبية ضد الاسلام فيقولون لنا لا بل هم دعاة تحرير وسلام اي سلام هذا اي سلام هذا الذي تختصر فيه النساء وتستباع المساجد ويداس فيه القرآن يقول لنا ربنا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ومنافق العصر يقولون لا تنطي الظال فمن نصدق نصدق ربنا ام نصدق المنافقين. صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنى والقدس تنادي والقدس تنادي والقدس تنادي صرخت صاما صبرا فطريقي صبرا فطريقي, صبران فطريقي وتو ناديني والكون يناديني رقوان اتذكر لما ودعتك وبكيت علي من الاشغام قلتي يا ولكي لا تكوي كبدي جاب طولني فيكرا والاشواق ورحلت لامي في زماني ان يتسلط في الاجرى فحملت سلاي ومضيت وقاتل في الأعداء في الجنة أشهر وأرتل أحد وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها زوجي وبنيها وأعانق أهلي والإقوام